فاطمة لونيل حياة اللي يبقى أخضر فاطمة من تيل وفاء الدين يا أكبر فاطمة نجمة تمست بيها حادر Fatimaa, welgire, haya, metisar. Fatimaa, melonil, haya, tilibga, ahwa. Fatimaa, menkil, wafa, edin, ja akbar. Fatimaa, mened تمسك بيها حدر فاطمة نجمات تمسك بيها حد من مشاهد كسرة اضلوا علبة لهتر مشهديه على فن الحب وصوله ما نسيت غاليها في السعال المهوله من ورا حدار اجت تمشي عجولة من مشاهد كان سرتي ضلعين بثوله مشهدي عليم نفن الحب وصوله ما نسيت غاليها في السعال المهوله ومن ورا حدار اجت تمشي عجولة ومن ورا حدار اجت تمشي عجوله تخيل باحديل عصره وزاهرش قد تيتلم تطلع من منزلها تمشي لا بظليمها الشام تخيل بحر العسرة والزهرش قد يتعلم تطلع من منزلها سيف العيل مكسور قالت مات حمل امور حدار مكسور شيل برايجور نفس العيل مكسور قالت ات حمل انظر حدا متي <تصفيق> يظهر فاطمه ليل حياتي يبقى اخضر تمسك بي من مشاهد كسر تجلوي البتوله مشهدي علم نفن الحب وصوله ما سكت غالي هفي الساعات مهولة ومن وراحة دار اجاد تمشي عجولة تخيل بعدين العصرة والزهرة اش قد تطلع من منزلها شيل ابضل عيمها الشان تخيل بحدل عصر الزهرش قدت التلم تطلع من so يا بتوله علمني الوفا بد ين يصعب يا بتوله فهمي اللي حب معنى حبه جالبا جالبا يا كل لحظة قلبا على قلبا يا بطل، أعلمين الوفاة الدنيا صعبة يا بطل، فهمي اللي حب معنى حبا. بالبالبالبال إيمن طلعتي يا بتول بالحنين ناس يمساركي ما تولا بالحنين ناسيه اسمارجو ما يهم اي دمع ما ما الله مهندم وفاء ما تلقى يرسم الراحل فريدة أبد لذن هسه لا الزهر الشديدة. Tänä viihtyäpä, lähtee لا Tänä viihtyäpä, lähtee تنادي رجع يا حيدر لا تخليني وحيدة تنادي رجع يا حيدر لا, لا تخليني وحيدة هي يا بتولة أي عهد بالفجة تدينه يا بتولة كل وصيحة درم جيدينة يا بتولة حاقة صداب العجل تنشدينة يا بتولة موقف الحالة هز المدينة صيحه درم جيدينا يا بدور ا قاصده بالعجل تنشدينا يا بدور بس حبيبك لا ما يهمني وش على حال جرا وحدك تهمني وغيابك ما جرى في الدوّة تبج بوعك إلها مكسرة بس حبيبة لا تروح وتهجر دواتك بقلوع كلها مكسره بس حبيبك كثر روحه وتهجا ما يهنني ما وعمري لا بعد عمري بدونك وعن عيني حدار هل أعادي ياخذونك بعد فرقك جنيني انت عني يبعدونك بعد فرقك janini enta annibadu Niin vähän, niin vähän, niin vähän, niin vähän, niin vähän, niin vähän, niin vähän, niin vähän, اجل حيدر اجي تشكي بدنوعي و يظل اكبر من ابلوعي وروح ومسماري و مسماري و حق ظلعي لظل ادعيي الى الباري يا رب تدري صمن تعلى لي صار بك الحالي خلص صبري في يوم اللي تغير عني الغالي يا رب تدري صبرت على اللي صار بكل حالي وخلص صبري في يوم اللي تغير عني الغالي يظل الأول جرح بي ومحتى ما لي صبر ارجع يا حدر الحين لا تنكسر أولادك المسكين خلها الهجر خلا يا حامدين جاتك أجر دم الحسن والحسن مالي صبر ارجع يا حدر الحين لا تنكسر أولادك المسحين خل الهجر خلى يا حامدين جاتك اجر دمع الحسن والحسين جاتك اجر دمع الحسن والحسين ما لي صبر ارجع يا هجر الحين أولادك المساعدين خلي الهجر خلى يا حامدين جادك أجر دمع الحسن والحسن دمع الحسن والحسن دمع الحسن صبري على الضلع يا نور العين لكن على البعد صبري من وين صبري على الضلع يا نور العين لكن على البعد صبري من وين قنن علي أنسى المواجه نار المدامع النساء ابد يا ابو الحسن اي طعمك بالهم صحنا ساعدنا يا علي فيها هالمحنه أي طعمك وانا بالهم صحنا ساعدنا يا علي فيها هالمحنه حنن علينا وارجع إلينا شلون العمر بعد بابتك عنا شلون العمر بعد بابتك